يا ايها الذين امنوا لا تكونوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلنوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما